قلبي بذكرك لا يطمئن يدعوك رب اللسان اللسان خطر ومن خطورته أن في كل صباح الأعضاء في الجسم كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإننا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عواجشت عواججنا من الذي يقول هذا الكلام كل الأعضاء كل الأعضاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول كل كلام كل نفر كل مسجل <تصفيق> ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كم يجلس الإنسان في مجالس ويأخذ يتكلم فإذا بهم بعد قليل جاءوا بثلان من عباد الله ووضعوه بينهم وهو ميت, وهو ميت فأخذوا ينهشون في لحمه بل كم نرى من الأمثلة من أناس العباد صالحين مصلين يذهبون للعمرة وإلى الحج يتصدقون يصومون النوافل ولكن كما قال ابن الطيب كم ترى يا لكثرتهم من رجل متورع عن الفواحش والظل ما شاء الله ما شاء الله عليه تجد حتى السواك لا يتركه حتى بعض المكروهات كالمحرمات عنده وبعض المباحات يتركها خوفا من الوقوع في المحرمات والشبهات يتجنبها كم من رجل تجده متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في اعراض الاحياء واموات ولا يبالي ما هذا الشك الذي ما, يبالي ما, يبالي ما, يبالي ما, يبالي ما يبالي بذكرك يخشع که لما یخشع